وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَزَاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَّا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ ۖ دُحُورًا ولا غم عذاب واصب الا من خطف الخطفه فاتبعه شهاب فاقب فاستفتهم اغم اشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكرون كَوْلا يَنْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا இல மூன் அ عَمَّ وَأَنْتُمْ ذَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا يوم الدين فذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشر الذين ظلموا واذ وَجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَهَدَوْهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَكِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْقُوطُونَ